على تحاله مري ووعي قنات مري اظن فيه التواني ولا اعرف علته انا حيل نحاني وعاد سالم شين الهدوم ومجمعت عنا من الدمع شين هليته ومجمعت عنا انا <تبع> شي نهلته <أحلتا> بعدين في رسرج من ويت الهفن السموم يوم غبت العنت ابكي فجت بلبيته والله اني ما اتشاف قلب مطلع الرجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في رسرج من ويت الهفن السموم يوم غفت عنك تبكي فرجت بلبيته والله اني ما تنسى قلب الرجوم يوم شفت ديارنا شرقد من هون قبلته يوم شفت ديارنا شرقد من هون قبلته حالتنا غير وانو عيانا يذوب زي ايد في دي و عجزان من شان الهدوم ومجمعت عيني من الدمع شي نهلته ومجمعت عيني من الدمع شي نهلته يا ديار العوني يا ليت تمحي ذراسم لت وقت قد ما ضال تعوض ضربته قال بنتاء بهو لبسه ما عرّب عراهم وقت نقلتك تبغى كثر خمتة يا ديار لعاني يا لتي تمحاذ الرسوم لتي وقت قد ما ضال تعود طربته قال بنتاء بهو لبسه ما عرّب عراهم. وقتنا قلت كاتف وكثرو خمتها وقتنا قلت كاتف وكثرو خمتها قبل حيات بللي ظن وعيالة يقوم زايدا فيه التواني ولعنف علتها ورحل حائلي وعادت ثاني من شيل الهدم ومجمعات عيني من om jag inte bara träder i männet, de är jag i hela lata. ha det för alla behöver det så hem. Och så att det är likt att ha det hemma, de är inte bra. Köp och يريم حدنا خليتا كبدي اللي ايكناها تطعان بحد السهم وصدري اللي دايما دوم تقرأ عبرتا شاب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساء يريم حدنا شفت سلمى بالمساء يريم حدنا هلي وعاد سن منجل الهدم ومجمعت عيني من الدمع شي نهليته مجمعت عيني من الدمع شي نهليته والحرر الصيده والله انها ما تحوم فك وسبوقه ما عاد يلقط حب اشهد انه صح ماء غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته والحرارة الصيدة والله هنا ما توحوم فك وسبوقه ما عادك يلقط حبته اشهد انه صح ماء غير وجه الله يدوم كل شيء للكتاب لك تقبل قدرته كل شيء للكتاب لك تقبل قدرته قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي قلتي مجمعة عنا من الدم على شيئا هلتا